تايب قلبي من فقل تايب وخطري بينا بالهادي كل بسمه احنا We'll really. be رؤوف حنان ومن عطفك بتسب العلم سيسترك وده شأنك وده وصفك نسيك العبد أو فكرك وخيرك للجميع واصل للعيب طاص الو انا اللي كان بعد عسياني تقابلني بغفرانك ده فضلك يا عزم واشا في الرضا طامع من قلب اللي كان غايب رجع تبكي وانا تسايب يا ربي كون انا تايب وقلبي من خجل تايب وخطري بالنبي يا خالقني ورازقني وعالم بالخفي مني يا خالقني ورازقني وعالم بالخفي مني لفعل الخير بوفقني وترضى يا كريم عني وتصلح لي جمع أمري وتختب بالهدى عمري أنا بدعي وانا تايب وقلبي وقلبي ملخ جلزاي يا ربي أنا من الخجل داري وخطري بالنبل هذه كلها في السماح يا رب الكون.